بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارقه وما ادرىك ما الطارقه النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا يَنْدَفِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن يكيدون كيدا لَمَنِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُ